فيضاعفه له وله اجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعانوهم بين ايديهم وبائمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار جنات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 وضرب بينا بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم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 لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم